ولا تقربوا مال اليسيم إلا, إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بالعهد كان مسؤولا